I would like you to are de tierra I'll mm be -hmm. الخاشعين عن خشيعا والمتصفدين Yeah. Tá وَ الله na ¡Hola! o los What? Yeah. فلما قضى زيت منها وطار الزوجان كهالكيل لا يكون على المؤمنين خير. لكي لا يكون على المؤمنين حرجوا في أزواج أدهيائهم إذا قضوا منهن وقا What can I have شويه الله للذين الذين من قبله الذين خلوا من قبل وكان أمر الله صدرا مطبور Hold Oh, Oh, All right. <laughs> داعيا لله بإذله وفرادا